اموالا الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين اكنزون الذهب والفضه وال خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ مَاءٍ رُبَاعَةِ حُورٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ Hello إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ يقول لِصَاحِبِهِ لَا تحزن إن الله Sous-titrage